آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يأتي بعد هذا مالك في هذا الباب الجامع ولو بدون ترتيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع من حج أو غزو نصه في قوله كان اذا رجع كان تدل على التكرار لو قال أن, ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزو لما رجع من حج تكون لمرة واحدة لمتكررة لكن كان اذا وكما يكون فعل الكينونة يدل على التكرار كان اذا حضر المسجد فعل كذا اذا لقي فلان قال له كذا فهل حج النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى يدخل في هذا؟ أو مراعاه لتكرار الغزو وجاء الحج معها؟ كان إذا قفل من غزو وكذلك من الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أو بعد البئثة ما حج إلا إيش؟ مرة واحدة نعم حج قبل البئثة على ما كان يحجون قبل الإسلام؟ ولكن ليست محتبرة وليست موضع تشريع وإن كان الإسلام جاء وافق فعله صلى الله عليه وسلم لأنه لما حج قبل البعثه كانت قريش تقف عند المشعر الحرام ولا تتعداه ويقول نحن أهل الحرم لا نخرج منه والناس يذهبون إلى عرفات وعرفات خارج الحرم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف مع أهل قريش عند المشح ولكن ذهب إلى عرفات ووقف مع عامة الناس فجاء الإسلام وقال ثم أفيد من حيث أفاض من الناس فلما جاء بعد الإسلام حج مرة واحدة والحج والجهاد مرتبطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج إيش جهاد ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها او غيرها من زوجات رسول الله لما قالت غلبنا الرجال يا رسول الله يجاهدون ولا نجاهد افلا معك قال ايش عليكن جهاد لا قتال فيه الايش الحج والعمره اذا الحج جهاد سن وترحال الى اخر فقرن المراوي الحج مع الجهاد فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من سفره حاجا أو غازيا ماذا كان يقول كان إذا صعد شرفا الشرف الموضع المستشرف المرتفع من الأرض وليس هو الجبال لأن الجبال ما يصعدها إنسان مسافر لكن إذا كان في طريقه وطريق البراري إما وديان وإما الشرف فإذا على شرفا يذكر الله سبحانه وتعالى ويهلل ويكبر ويذكر نعمة الله عليه بالسلامة والعودة وبفضلي الدنيا والآخرة ماذا يقول؟ يكبر ثلاث مر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه الكلمة التي ذهب لجاهد من أجلها لماذا ذهب يقاتل من أجل هذه الكلمة فلذا يكبر الله على ما أنعم به عليهم وأمكنهم من إعلانها وإطلاقها في الآفاق فيأتي ويكررها لا إله إلا الله بعد أن يكبر الله ثلاث مرات لأن الله أكبر من كل شيء من جهادهم ومن كيد عدوهم وقد نصرهم الله على عدوهم ورجعوا سالمين ثم يقول لا إله إلا الله ومعلوم معنى لا إله إلا الله للجميع بأنه لا معبود بحق ولا مألوها إلا الله وحده لا شريك له نفيا للوح... للتعدد او اثباتا للوحدانية في ذاته وفي افعاله وفي صفاته لا شريك له لا في ملكه ولا في افعاله في خلقه وبالتالي هو لا معبود معه ما دام هو وحده خالق كل شيء وإله كل شيء اذا يجب أن يكون مألوها كل شيء وحده لا يؤله الخلق سوى الله والتاله هو التعبد والتذلل من الوله وهو الوجدان والحيره في ذات من تتوله في حقه فالوله زياده أقصى ما يمكن من المحبه والتعلق فلان والهان بفلان أي شديد التعلق به إلى حد الوله كانه محترم ماذا يفعل إذن لا اله الا الله وحده هو اله واحد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فما دام واحدا في ذاته فهو ايضا واحد في افعاله وقد بسط علماء الكلام ادله وحدانيه الله لو ان انسانا ناقش في ذلك وجادل كيف تقول الاله واحد وهي آلهة متعدده أجعل الآلهة إلها واحده إن هذا شيء عجا فجاء القرآن الكريم وأثبت لهم ربوبية الله سبحانه وتعالى عن طريق خلقه إياهم وبالتالي ألوهيته لهذا العالم وحده أو استحقاقه الألوهية له وحده بدليل أن الربوبية له وحده وجاءهم في أنفسهم في قوله سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وفي آية البخر كيف تكفرون بالله وكنتم إيش أموات ثم احياكم ثم يميتكم ثم, ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم إيش ما في الأرض جميعا من ثم استوى إلى آخر السياق وهنا كما يقول العلماء قضايا منطقية فلما أيها الخلائق أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون لأن من يثبت خالقا له يلزمه الاستبكانة إليه وعبوديته فلما قالهم سبحانه تعال أم خلقوا من غير شيء شيء هنا يقول علماء التفسير بمعنى هائل الخلق أو مادة يخلقون منها أم خلقوا من غير شيء من غير خالق أم هم الخالقون ويقول علماء الأصول بقضية بنسبة السبر والتقسيم لا يخلو وجود المخلوقين من أمر واحد من ثلاث أن يكونوا خلقوا من غير خالق أن يكونوا خلقوا أنفسهم أن يكون خلقهم خالق لا رابع لهذه القسمة فنأتي إليها هل خلقتم من غير شيء إذا جئنا من غير شيء على أنه فاعل الخلق يعني خلقتم من العدم العدم الذي أوجدكم العدم لا يوجد لأن فاقد الشيء لا يعطيه أم أنتم خلقتم أنفسكم الجواب لا يمكن موجود يوجد عن عدم لأن العدم سلبي والوجود ايجابي والسالب لا يوجد ايجاب طيب تعالوا انتم خلقتم انفسكم لا يستطيع انسان ان يقول انا خلقت نفسي ولا يستطيع انسان ان يدعي بان مخلوقا خلق مخلوقا اخر لماذا لان هذا المخلوق اذا ادعى بانه خلق مخلوقا اخر هل ام انت من الذي خلق هل أنت خلقت نفسك؟ لو كاب وقال أي وأنا خلق نفس يأتيه سؤال قبل أن تخلق نفسك أين كنت؟ ما يقدر قلها؟ كنت في العدم إذن لم تخلقوا من غير شيء لم تخلقوا أنفسكم إذن لابد من خالق يخلقكم من هو الله؟ الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء ثم يأتيهم أيضا في شيء أكبر من نفوس انفسهم ام خلق السماوات والأرض لأن المكابره في ذات انفسهم يمكن يدعيها انسان مكابره ومغالطه فجاءهم بما لا يمكن ان يتفجحوا بالتكبر في بالمكابره في السماوات والارض انتم اللي خلقتوها يقولون في مناظره إبراهيم عليه السلام للنمرود لما قال ان الله ايش يحيي ويميت ايش قال النمرود <تصفيق> شوف الغباوه انا احي واميت وش الاحياء والايمات حقه اتى بانسان محكم عليه بالاعدام قال سماحتك ما عنك هل هذا احياء ولا هو حي من قبل مو حي يرزق وجاء لانسان بريء مسكين قال هذا حي وضرب عنقه فأم... قال ها انا امات له سبحان الله لو صلتناه على كلب ولا على اسد يقول له ولا لا يبقى إيش الفرق بينك وبين ابراهيم إبراهيم عرف الغباوه هو المكابرة والعاقل لا يكابر غبي في غباوته ولكن يأتيه بما يسكته كلا بسيط إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب شو يبغى يقول هنا دي حيغير في الكون ايه يحاول ان غير ما. فبهت لديك خلاص ما عاد عنده يقول يقول بعض علماء التفسير ان النمرود اراد ان يكابر يقول لا انا اللي بجيبها من المشرق خلي ربك يجيبها من المغرب كان ممكن يقول هذا ولا ولكن برضك شويه نظر في الحاضرين فإذا فيهم من هو أكبر منه سن المولود قبله شوف من مشرق ما جد يدعي هذه الدعوه لأن هناك ما يكذب إذن المولى سبحانه وتعالى أقام على الخلق الأدلة من أنفسهم بأنه خالقهم وأقام عليهم من أنفسهم الأدلة على أنه سيبعثهم يوم القيامة وإذا ثبت البعث بالمنطق والعقل والوجدان وبالحس المشاهد يبتهم اليوم البعث هذا ولا تعمل لذلك اليوم على وفق ما أمرك خالقك انظر تعال يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان براهين البعث في كتاب الله أربعة أكثر قسم في نفس الإنسان ايضا يقيم له الأدلة من نفسه تأخذون في آخر سوره ياسين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم لما جاء واحد في الجاهلية وجب عظم بالي مرممي فتت بيده قال هاي محمد تكون نبعث من يحيي هذا كان الجواب بهدوء وبساطة وثقة وطمأنينة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ليش؟ لأن هذا المكابر نسي خلقه وضرب لنا مثلا وإيش؟ نسي خلق وإيش خلقه هذا؟ ألم يكن من نطفة؟ ألم يكن من تراب؟ إذا في بيان خلق الإنسان من نفسه أولا بأي شيء خلقه من عدم إني خلق بشرا من طين. فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له إلى آخر قصة أبينا آدم خلقكم من نفس وحن وخلق منها زوجها وبث منهما إذن المبدأ قل يحيها الذي انشاها أول مره وإذا كان انشاها أول مره وقادر على ذلك الإعادة اهون ولا أشق واهون عليه الثانيه احياء الارض بعد موته ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ورابت ان الذي احياها لمحيي الموتى وسرد قاف وغيرها القسم الثالث خلق السماوات والارض لخلق السماوات والارض اكبر من ايش من خلق الناس القسم الرابع إحياء الموتى في الدنيا بالفعل نماذج مصغرة وإذا ختلتم نفسا فدارعتم فيها فقلنا إيش اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت كذلك اسم الشرر يحييه حينما بنوا إسرائيل قتل رجل عمه أو كما يقول ابن إيش ابن جرير شاب خطب ابنة عمه من أبيها ولم يكن له غيرها فضن عليه أبوها أو عمه بتزويجه كان لا مال له والاب كانش غني امتنع فسولت له نفسه أن يقتل عمه فيرث لأنه العاصب ويتزوج ابنته وكانت القرى مقسومه إلى قسمين فقتل عمه وذهب وحمله ووضعه على إيه عند القسم الثاني من القرية وذهب يشتكي عند موسى عليه السلام عم قتل أباقات العم طلع هو أنت كليم الله يفتش من اللي قتل عمه قال عندي جماعة أعداءنا شوف هناك موجود موسى كليم الله ناجى ربه قال اذبحوا بقر ما هي ما لونها تشابه علينا افعلوا إلى أن تعنتوا كل ما عندهم حتى اهتدوا إليها فذبحوها وما كاف يفعلون اضربوه ببعضها فضربوه فأحياه الله كذلك يحيي الله الموتى أي كذلك الإحياء آيات القدرة ومنهج الإعجاز أن نقول هذه البقرة اذبحوها لتفقد الحياة وتفارقها الروح لأن الروح تبع للحياة. الحياة تبعا للروح حتى لا تقول سرط الروح كما تسر الكهرباء في هذا السلك فلما دبحوها وفقدت الحياة وصارت جثة هامدة جيبوا جزءا منها وضربوه بها بذنبها بفخدها بأذنها باللكون من شغل فيها فضربوه فأحياه الله وقال دمي عند فلان وسمى ابن أخي ثم رجع إلى ما كان عليه إذن فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى اسم الإشارة راجع للمصدر الكامل في السياق قبله فضربوه فأحياه الله وعاينوا حياته وتكلم وسمعوا صوتا وقال دمي عند فلان ثم رجع إلى إيش يبقى هذا إحياء في الدنيا ولا لا اللي يحيى هذا يحيى غيره ولا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كايش واحد خلاص اللي اخترع الجهاز هذا يعجز أن يملا العالم منه الاجهزه هذا في البشر فماك بخالق الخلق سبحانه ومن عجب أن هذا النوع بالذات وهو إحياء الموتى في الدنيا يأتي على كل الكائنات الحية باجناسها الانسان الحيوان الطير الحوت في الماء وشبيك من انواع الحيوانات هذه الحيوانات المعروفه التي لها ايش اجرامها وقيانها والانسان احيا الله اصنافا منه افرادا وجماعات من مات ميته طبيعيه ومن مات ميته غير طبيعيه فهذا قتيل احياه الله وهناك من مات ميته عزير كان احد قتله ولا نام ثم أحياه. انظر الى طعامك انظر الى حمار العظام كيف نجز الى الى فالعزير وحماره الحمار حيوان من الحيوانات احياه الله وأنشز العظام وكساها لحما والعزير يعاين ناتي الالوف الذين ايش خرجوا من ذلك هذا الموت الفرد والألوف سواء فقالهم الله موتوا فأمات ثم أحيا فالإنسان فردا وجماعا قتيلا ومات ميته طبيعية أصحب الكهف إلى أن يتقلبون في كهفه ونقلبهم ذات اليمين وذات ليش وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي ومكثوا ثلاثة حتى طلع عليهم ملكهم وكان من أمرهم كما نعلم جميعا تلتمين سنه هم إيش كانوا يأكلوا إيش كانوا يشربوا وبعد احياهم الله بعثهم الله وراح يدوروا طعام يشتروا من المدينة لا يقوى العقل أن يتصور هذا تأتي إلى الطيور ترى إبراهيم عليه السلام قال ربي أغني كيف تحلق أهو لم تؤمن بلى يا ربي ولكن أطمئلنا قال وضيف الى اليقين المعاينه خذ اربعه من الطير ما جتش اربعه صرهن قطعهم اخذ الاجنحه لحالها واخذ الرجل لحالها والرؤوس لحالها والصدور لحالها وزاعها على الجبال ناديهم يا ابراهيم تعال يا طاووس جناح يجي من هنا الرأس يجي من هناك الرجل يجي من هنا ريش من هنا يقول ابو أبحن حتى الدم وزعه فجاءت قطراته حتى تركب هذا الطائر وقام يرحب جناحين. قالوا طاووس وغراب وديك أشياء كيفها؟ خذ أربعة من الطائر مشكلا حتى لا تختلف عليك. لو خذ أربع جناح أربع حمامات أربع دجاجات وبعدين جت الأجنح والله من هذه حكتها ولا ارتبت على غيرها ولا لا يمكن الدع الأخبطة فيها. هذه رأس نجاده ما نعرف اللي راحت منها ولا جت ثانيه راكبه من جديد وقطع غير ما غير الاصليه لا ابدا اربعه من الطير مختلفه حتى لا تتفاوت في اجزائها ويرجع كل عضو الى صاحبه بدون مغايره ممكن ان الله كان يخلق له اربع طير بدل اللي راحت لكن نشوف بعين نشوف اعجاز القران تيجي الى حوت موسى عليه السلام لما سأل رب هل يوجد من هو أعلم مني قال عبد لي صالح قال رب دلنا عليه وذهب قال إيش قال موسى جبل الى للصخرة حتى وصلنا إلى قضيته قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت العود وما أنسانه إلا الشيطان رب قاضي عليك بهذا عشان ترجع واتخذ سبيله في البحر ايش عجب اول سرب بعد عجب ولا عجب وسرب شيء من عجب حوت يقول ابو حيات مشوي ومملح واخدينه عشان يتغدون اتنا غدا انا حوت ناي ولا حوت مستوي. مستوي مشوي ومملح فلما نسيه عند المية فإذا به يحب ويأخذ طريقه في البحر كده سرب يقولون كالسراب منشق الماء وإيش؟ وصاحب موسى فتاه يراه يمشي شي ولا... لا يكون ولا شيء اختطف لا أبدا يشوفه بعينه ماشي في الماء ما اختفى عليه فكل هذه من خلق الله يحييها الله والخلق يعاينون ذلك فهل بعد هذا نتساءل عن الإحياء يوم القيامة لا والله وإذا كنت ألزمت بأن الله قد خلقك وأقيمت عليك البينة بأن الله سيبعثك يوم القيامة إذن ما الذي يجب عليك في هذا؟ إن كنت عاقل أن تعبد الذي خلقك تؤدي حق الخالق بالعبودية إليه لأن مرجعك إليه يوم يبعثك إذن استطعنا في هذا في ذكره صلى الله عليه وسلم في عودته من الغزو أو من الحج وهو يختار هذا اللفظ بالذات لأنه الذي من اجله بعث ومن اجله غزل أعداء وقاتلهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد مضمون هذه الكلمة انت تتعبد بها كل يوم سبعة عشر مرة على الأقل لأن مضمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد تقرأها في سورة الفاتحة الحمد في قولك الحمد لله له الملك رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد أي وحدك وإياك نستعين لا نستعين بغيرك فمعناها ومضمونها أن تقرأه في سورة الفاتحة وفي الحج كذلك لبيك اللهم لا شريك لك إن الحمد والنعمه لك والملك فكل ذلك متضمن ومتلازم في هذا المعنى آئبون الأوبة آيبون أو آئبون آب يأوب وأآب يأيب أي بمعنى رجع فالأوبة الرجوع تائبون ايضا اسم فاعل من تاب يتوب فهو تائب والاوب هنا يقول بعض العلماء آئبون او آيبون راجعون راجعون من غزونا او راجعون الى ربنا ثم تائبون من اي شيء هم جايين من غزو في سبيل الله جايين من الحج ما هم جايين من معصيه فتائب من اي شيء اما آيبون او آيبون فالعوده هنا يرجح كثير من العلماء ان العودة الى الوطن وبعضهم يقول عائدون الى الله ولكن لو نظرنا الى ما بعدها تائبون لان التائب راجع الى الله فكن فيه تكرار ولكن اذا جعلنا آيبون اي راجعون الى اوطاننا فيه كل معنى جديد وفيه الشكر على نعمة السلامة والعودة إلى الوطن والتوبة معلوم هو إيش الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والإصرار على عدم إيش الرجوع إلى ما كان عليه أو الندم على ما كان وهنا ليس هناك ذنب يقلعون عنه ولا إصرار على عدم مجيئه ولا إلى آخره ولكن يقولون العبد كلما تقرب إلى الله شعر بنقص في نفسه وشعر بتقصيره في حق الله وكلما بعد عن الله وغفل عن ذكر الله لم يشعر بشيء فلك أن الجهاد في سبيل الله ولك أن الحج لله يجعل عند العبد زيادة كشف لحالته وحقيقة حق الله عليه فيرى التقصير في نفسه فيعلن التوبة من هذا التقصير وإن كان غزى في سبيل الله وإن كان حج بيت الله نعم عابدون اعتراف بالعبودية لله سبحانه والعبادة اسم جنس جامع لكل ما يحبه الله ويرضى لأن التعبد أو العبودية الذل والخضوع كما قالوا في معنى ذلك وأتبعت وظيفا وظيفا على مور أي طريق معبدي أي مذللي وممهدي نعم حامدون لربنا ساجدون أو ساجدون لربنا حامدون حامدون اسم فاعل من حمد والحمد لله هو أقصى أنواع التنزيه لله سبحانه وكما يقولون الحمد هو ثناء على المحمود لكمال ذاته لا لشيء يأتي إليك منه ولا لضر يدفعه عنك ولكن لكمال ذات المحمود ولا يكون ذلك إلا لله سبحانه ولذا قالوا قال في قوله تعالى الحمد لله للاستغراق جمع جميع المحامد لله سبحانه وتعالى ساجدون أي معنى اسجد كذلك هو أقصى ما يكون من الظل بين يدي الله وأقرب ما يكون عبد إلى ربه وهو إيش وهو ساجد نعم إعلان منه صلى الله عليه وسلم صدق الله وعده بأن وعد رسوله بالنصر نعم ونصر عبده أي محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا أقصى غاية الشرف في الإضافة بالعبودية إلى الله ولذا يقول العلماء لقد ذكر الله سبحانه وتعالى رسوله باسمه الكريم عدة مرات ولكن وصف العبودية لم يأتي إلا في مواطن التشريف والتكريم كما في قوله سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وإنزال الكتاب والوحي على رسول الله أعظم شرف لعبد مخلوق يكرمه الله بالوحي وبالرسالة كذلك الحدث الوحيد في العالم منذ ان خلق الله العالم الى ان يفنى هذا العالم حدث فريد في ذاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسبقه عليه احد ولم يلحقه فيه احد سبحان الذي اسرى بعبده اسرى رحلة وحيده فريدة لم تكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفه ما قالش أسرى برسوله أو أسرى, أسرى محمد لا بعبده فصفة العبودية ونسبتها إلى الله تقول عبد الله إذا اعلى صفات الشرف إيش أن تكون العبودية لله فإذا خص فرد سبحان الله أسرع يعني ما في عبد الله هو كأنه الفرد الكامل في هذا الجنس الفرد الكامل في إيش؟ في جنس العباد جميع العباد لله أو خ... عباد الله جميعا الفرد الواحد فيها المتميز بذاته عن جميعها من هو الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهزم الأحزاب جمع حزب وهم الذين تحزبوا ضد الإسلام وا الله سبحانه وتعالى هو الذي هزمهم ومن نصر الا من عند الله